وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِي ظَلَمُوهَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ قَوْلَكُم فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بل قالوا أبغاث أحلام بل افتراه بل هو شاع فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلتناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي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 ما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسفون يسفحون الليل والنهار لا يفطرون ام اتخذوا الهتهم من الارض هم ينشرون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 كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا آلَ بَشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ قُلْ نَفْسِي زَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 117. لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 118. بل تأتيهم بغتة فتبهدهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون 119. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 110. قل من يتلوكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 111. 119. تمنعهم من دوننا 110. لا يستطيعون نصر أنفسهم 111. ولا هم منا يسحبون 112. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض نوم قصها من اطرافها افهم الغالون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا ان لستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن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 قَابِلُ وَكُن النَّبِيُّ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مذبرين فجعلهم جذاذ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 قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينفقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون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 قالوا حركوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعمين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخسرين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 يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه مِنَ القرية التي كانت تعمل خبار إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه لمن الصالحين ولوحا إذ نادى من قبل فاستجدنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَ بِهِ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ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 117. فإذا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 118. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَٰلِكَ فِي كُلِّهِم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَزَنَّونِ إِذَا هَدَمَ غَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي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 114. واصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في القيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 115. والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من وأنا ربكم فاعبدون وتخطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا قفران لسعيه وإنا له كافرون وحرام على قرية أهلتناها أن لهم لا يرجعون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حزب ينسلون وقترب وعد الحرث فاذا هي شاخصه ادصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كن 124. إنكم وما تعبدون من ذور الله حصر جهنم أنتم لها واردون 125. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون 126. لهم فيها زفير وهم 114. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 116. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائب 117. وإذا يومكم الذي كنتم توعدون 118. يوم نطوي السماء تطيس جل للقطب 119. كما بدأنا أول خلق نعيده 110. وعدا علينا إنا كنا فاعلين 111. 119. وقعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 110. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 111. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 112. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد 114. فهل أنتم مسلمون 115. فإن تولوا فقل آذى أن تقم على سواء 116. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون 117. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما